أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَن أُنذِرُوا أَن أُنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَتَّقُونِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ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 wal وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ birola wal-hamirola, مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ uwahiruha, أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي السَّمائِمَا أَلَّكُم مِنه شَراب لَكُم مِنه شَرَابُ وَمِنه شَجَعون فِيهِ تُسمُون لَكُمْ بِهِ الزرع والزيتون والنخيل وَمِنْ كل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 وما وَأَلَكُم لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طرياً لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وَأَنَّهُ نَعْلَمُ أَنَّ تهتدون وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَعَلَا يهتدون وَمِنَ النَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 أمواتٌ غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مُنكرة قلوبهم مُنكرة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 Faita Allah bunyyanahummin مِنَ quaid fakharrallayhimu ssakufu min fawukihim Fakharrallayhimu ssakufu min fawukihim Waa taahumul al-Azaab min يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاء الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائك يكت ظلموا انفسهم فالقى السلام ما كنا نعمل من سوء بل ان الله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 الذين توفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون هل ينذرون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 فأصابهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهزؤون وحق بهم مَا كانوا بِهِ يستهزؤون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من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 ناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَأَمِنَ من الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الأرض افا من الذين مكروا السيئات الله بهم الأرض؟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 رَبُّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ بِلَالَهُ يَتَفَيَّأُ ظِلَالَهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ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 يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ إِنَّمَا هو إله واحد Iyyaia fa arhagoon وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من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 فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تاللهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأولثى ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسود وهو كريم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ايوم سكونه علىهون امد السهو في التراب الا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوم ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم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 إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات ثم كل من كل الثمرات فسلك سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم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 ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقاً حسناً، ومن رزقناه منا رزقاً حسناً، فهو ينفق منه سراً وجرأة، هل يستو؟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 ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا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 Jaa, ei funen, ei ammeta, oi, ما لا يؤذن للذين كفروا ولاهم يستعبون، وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم، وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم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 وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ أُولَٰئِكَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى و هدو ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غسلها من بعد قوة أنكاثا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 وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمته واحدة ولكن ولكن ظل مي لا تسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَّدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَ ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذَكَرٍ أو أنسا وهو مؤمن فلنحي فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتو قالوا إنما أنت مفترم بل أكثرهم لا يعلمون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 كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ولكن ما شرح بالكفر صدر فعليهم غضب فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة ثم إن تي يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فكفرت بنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حربنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا ثم تَابُوا مِنْ من بعد ذلك وأصلحو إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمّتا قانّت لله حنيفاً قانّت لله حنيفاً ولم يكن من المشركين شاكراً لأنعمه إجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وأتيناه في الدنيا حسناته وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن تتبع من لا تءبراهيم حنيفا حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم، وإن ربك لا بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.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 ولئن صبرتم له خير للصبرين واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكون يا الله مع الذين التقوا والذين هم محسنون.